اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمه الله واهلا بكم حكمه من اقوال تولستوي على الانسان ان يكون رحيما لان الرحمه تجمع بين البشر وأي يكون أديبا فالادب يوحد القلوب المتنافرة وأي يتحرس بالفن الذي ينقذ القلوب من جراثيم الطمع والأنانية علم تولستوي ريو تولستوي روائي الروسي وكاتب فيلسوف من أعظم كتاب العالم شهرة وتأثيرها ولد في عام 1828 لأسرة أرستقراطية عاش حياة الثراء واللهو والشهرة حتى سن الخمسين حين انقلبت حياته فعاد إلى الإيمان الديني وقام بتوزيع كل أراضيه وممتلكاته وعاش زاهدا في كل شيء خلال مرحلة حياته الأولى كتب روايتين من أشهر الروايات العالمية وتعتبران نموذجا لأدب الواقعية السيكولوجية رواية الحرب والسلام ورواية أنا كارنينا. في مرحلة حياته الثانية اتجه للكتابة الأخلاقية مبشرا بالحب والسلام وداعيا لإلغاء الرق والمقاومة السلبية للشر وذلك في عدة مؤلفات منها قانون المحبة وقانون القوة ومسرحية قوة الظلام في العشرين من نوفمبر عام 1910 توفي ليو تولستوي وحيدا في محطة للسكك الحديد عن حوالي 82 عاما. مثل من أمثال الشعوب مثل روسي يقول لا تبصق في البئر فربما تحتاج إليها يوما هذا المثل يضرب لقصير النظر الذي لا يحافظ على علاقة طيبة بإنسان كريم أو الذي يفسد شيئا فيه منفعة أو مصلحة عام له ولغيره متجاهلا إمكانية أن يحتاج إليه مرة أخرى في منفعة خاصة به هذا المثل الروسي يرادفه من أمثلين الشعبية مثل يقول بير تشرب منه ما ترميش فيه حجر علم تلوث المياه تلوث مياه الشرب من أكبر المشاكل التي تهدد صحة ملايين البشر في دول العالم الثالث يحدث هذا التلوث بصفة رئيسية نتيجة لقصور خدمات الصرف الصحي والتخلص من مخلفاته وكذلك مخلفات المصانع في مياه الأنهار العالم. يحدث التلوث أيضا نتيجة استخدام المبيدات الحشرية والأسمنة الكيميائية في الزراعة والتي يتصرب جانب منها إلى المياه السطحية والمياه الجوفية. نتيجة لهذا التلوث تصبح مياه الأنهار مرطعا خصبا للميكروبات والمواد الكيميائية والمعدنية والتي يتسبب عنها العديد من الأوبئة والأمراض الخطيرة مواجهة هذه المشكلة الكبرى يحتاج إلى تشريعات جادة لحماية البيئة والاهتمام بالتربية البيئية بالإضافة إلى التعاون الدولي <تصفيق> طرفه معنا في طرفة اليوم الفنان مدحت مرسي هذا شاعر ظريف يعلن عن شدة بؤسه وفقره وحاجته بهذا البيت الطريف ولي ثياب لست اغسلها اخاف اغسلها تجري مع الماء خماسيات مع تحيات وفيق ابو النصر